من جزيله من الله سبحانه من كلامه فيه وجيلا ومن اصدق من الله قيلا واحكم لكل شيء تفصيلا نزلَهُ بنورِ هداهُ تنزيلا فلم يغفِ في ذلك كلّه عنه عنهم من الهدى غائب ولم يخب من طلابِ الهدى به ولا فيه كالتخائب فيعدم من الهدى مراد مطلوب ولا يحتجب عن الطالب له من هداهُ محجوب فيعدم من الهدى مراد فيعدم من الهدى مراد مطلوب يعني انا مراد مطلوب, مطلوب يعني ما بيعدم شيء من الهدى وهو مراد مطلوب انا بنريد نجي بيريد الهدى ما هو عادم له ويطلبه ها امر ضروري احنا يا قاعد ما بهن عبدك الكريم مشتركات بيننا وبين اللغه العربيه الاصيل نتوعدك الله عليه تمام نعمت الله عليه ان في الله خلونا فبلغت بتبارك نزل منه لرسوله صلى الله عليه وعلى اهله اف غير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم كتابا مفصلا فجعل منه بفضله ورحمته اتجعل منه بفضله ورحمته وهي منزلة وقال سبحانه فيهم فيه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال سبحانه في تنزيله وما بنى به بين تفصيله حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون Baxīran wa nazīran fəārda akhtaruhum fəhum la yasmakun. Fajālahu subhānahu l-ibadihī baxīran wa nazīra. Wadāhu l-mūmininə bir rəhmatihī sirajan munīra. Tafsil, Allah. Muj. Muj. Tafsil. Muj fısilət. Muj. Muj. Muj. Muj. احكامه شادد بين اعد لا تفسيرها غير ما؟, <تسيق> ما هو ما هو معجم ما هو حدارب ولا كلام مبهم وغير الاجمال لان الاجمال والتبين مسائل اصطلاحيه تمام فالمراد بالتفصيل هنا ما ماهو معجم مستبهم فهماً على حد بل من أراد فهمه هو يفهم فمن أراد سر الأسرار وعلانية مكتوم الأخبار التي أضارها الله لصفوته من الأبرار وخص بعلمها من انتجبه لها من الأخيار فحباهم بفهمها واستقراجها شي خاص بأهل البيت ومعلموا الله دعبه فيه الدليل والقاسي خلاله في الشيء من القرآن ما بيعلمها لأهم الحروف المقطع فيها بايجي بايجي كلامك كله ما, ما. ما. الحروف المقطع فيها وارسوا <تصفيق> وخاصة بعلمها ما نتخبروا لها لا, لا. بعمل يجبر عمال البيت ونوانه لا بعمل لا بعمل اخي اخي اخي اخي اخي يا سال وش معنا اصلا خلينا الاغر عاد يغير همنا مخياما اينه واستخراجها ودل منهم بها من استدل على منهاجها ادل يعني صح ما يلقط تلب دوله الاختيار ها تلب دوله ايوه اذا هم مختصين فيها ما جاد يقل له ولا ده عند الحين اذا انا ما بالله برجع اجي اقول لك اتبعني لي هنا يعني داربه وشو اطلب تتبعني انا ما اتبعك انا بي جدن معنى الايه والنبي يعلمني وادري بها انا ايوه بيعلمك وتدري ما شاء انت ما واحد ما مستر يدري يدري يعني ما عاد هي مساله هو الواقع ما ابلا اراهم هذاك العربي معلوم معلوم قطعا ما بين ولا بشي ناجير تصوب يعني بال بال بالجدير تصوب ما حد يدري بينها هي انهاء ولا ولا ما يستعجلها الاهم كل الناس عاملت اتفق بشي انا بشيء عندك كتبها ما تحدد تغريعه كل كتبها للبيت من علي ابن ابي طالب لماذا هم ليش هذه بيدرب هالناس يا سيدي انا ما حد طلب الناس بيحصلهم حد طلب باوي اني مختصو بعلم لا لا بيقولوا هذا قولين طلب هذا لا, لا واحد تخزر تخزر غيره من التفاسير ما اخذ تغسطها ما هو واحد بزمانة بزمانة وانا شابه هاد اهل البيت لا ما العرب هم كانوا مبارد رو صحيح عندك التفاسير كلها موجودة مانا الدنيا هذي بيفسروا باللغة العربية في با... تفاسير مؤفقة لتفسيرها يا بيت كلها لا لا بقرابين هم خلاف <تصفيق> ما بشي ما بشي ما بشي ما بشي ما هو احنا نشتر حجة مستقلة واهل البيت حجة مستقلة والعقل حجة مستقلة المسالة كلهم هم لا يصادمون لكن لما حصل هناك تحريف لآيات القرآن وتشويه لمعاني القرآن كما حصل من المجبرة والمجسمة كان عمل الأمة هو تبيين المعنى الحقيقي لهذه الآيات ولهذا ترى كتبهم من ترى لهم تفسير كامل للقران هذا قد يرد وقال ادهم بدل مثابه وين هي تفاسير ام قلنا كل ما كان يحتاج يحتج به الان المبتلون او المبتغون للزغ والتحريف ايات القران ما عنده تحريف من تحريف ايات القران وتشويهها سواء قد قد قد بينوها اهل البيت واجابوا عليه تمام يبينوا والبث عليهم السلام وعجبوا عليه ما بقي الا ما يمكن تفسيره باللغة العربية ولا به نزاع بين الامه وما يمكن الانسان من من معرفته العربيه انا كل ما محتاجه كل ما كل ما يحتاج اذا تفسير او يحصل فيه نزاع بتتكلموا في هاي المدارس بالقرين ما به امام ما بيتحكم تمام اجي ومحتاج له في المجال اما الباقي في حجه مستقله ما هو في حيت له اهل البيت ولا غيره ها؟ الله كيف؟ يا يا بالله ما هو يا ما هو بابلكان نمل خليفه نايدني مش منين ما يجاب انت جام مستقل لا تقرا بقى... القران ما عاد اقول لك طيب واذا قلنا السنه كل معناه تبع السنه وبس ايشتي ايشتي ايشتي منين منين منين منين اذا قلنا من القران حجه مستقل له انه خلاص لانك تتبع القران اني خلاص منين وخلاص الحين قول فين الحجه المستقله الحجه المستقل في ما دل عليه إذا دلوا إجماع أهل البيت على شيء غير ذي في القرآن هم حجة أيضا مستقلة. خلاص دين دي منين؟, منين من جيبان يعني القرآن فيما دل عليه معلوم إنه ما بيفصل كل الشريعة إنه يحتاج معه إلى السنة هذا معلوم إنه حجة مستقلة إنه ما يحتاج في يدل إلى غيره ما يحتاج يدل على ما أراد الله منه إلى غيره <تصفيق> ورا معناه جاء, جاء من يحرفها عن معناها الحقيقي ويتمحل المعاني يدور على هاللطاط فنبي جدار البيت عليهم السلام ان شاء الله سواء بعدني فعله حجر نكتبهن ما انت قال ابراهيم ان ماك حاجه في دلايات كلها من ترى ترى ايه تشكل عليك لو بتحاكنها الامام العادل يعني ممكن يستخدموها المظلين ما في تشبيه ولا في جبه اللي هو تفسيرها وبيّنها وبيرجع أيضاً إلى التفسير الذي نعرف كيف بيغضب التفسير باللغة العربية ولا مرة تراه يقول حدثني أبي عنابي في تفسير ذا الآن في ما هو له عن البيت كما في باقي العلوم بيقول حدثني ابي عن ابيه كل من ادركتم مشايخنا كان البيت عليهم السلام كده هنا احكام تتعلق بهم اكلون قرآن لان الباهم عربي ينفسر من عنده ولذا بعض الساعات ترال التأويل وترال الامام القاسم تأويل بنفس اياه عدة مبلغ كلها يجوا المقصود منها الصرف عن الجيش الصرف عن التشبيه والصرف عن الجبر لا تحمل على معناش مظل وله احتمالات من هم كانت احتمي بعض الايات هي المعنى ولا كلها بات سب لها ما تجي ممنوعه منها اف يعني ما بل يعني هو من هم الناس انتوا يعني انتوا الصوت يعني يعني وايش معناته بالعام دي بهذا يعني قلنا لك هناك يعني ما كل الناس يستطيع ما كل الناس يستطيع, كل الناس يستطيع ادراك تفسير القران والعمل باياته صح الناس كافرين وهم يعني معظم الناس 99 بالمئة واكبر سواء. الودي هو. هم مثل هم. وبيع فسرهم كل فسره. يعني بقي فسره على الصحنة. يعني انه لا تتبعي تبعي. طولية. عن الكلام. نعم. نعم. انا تراكي تلاهم غير حلالبين. اذا وش ودي غير حالبين? المفسد. انا قريبا على المحيطة. يا اخي ولا الزبخشري لا بتركن له على الزبخشري ولا غيره انت بتركن تنه بتركن على تفسير بتراهن به تحتملها الايات وتتضبق عليها بتركن على حد ليش هذا في اذا جا واحد يقول لك يقول لك قلب لك الايه اي ما عاد في الكاشف التفسيرات حقت الباطنيه ليش ليش ما هذا العقل ما يمكن تقبل هالفاظة لي بيفسرها ترى أنت منها تحتاج يقبل لكن كلام القاس منه يبشير إلى أنهم دي بيكسرواها وردي بيبيتوها احنا, أحنا قلنا. قلنا منين إنها لما عمت الجهالات والضلالات وكان أك أكثر علماء الأمة على تحريف التفسير للآيات التي تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى من جبره تشبي وعد وعيد سواء كان الاهل البيت كشف ظلاله بيقول كشف يعني مبلغ يعني كشف مبلغ نضرنا فيها يا استاذ صح يعني كشف يعني احنا مبلغ نضطر فيه في البلد الجو هي صح ما هو الان عند جارو مره منمر على مثلا القاس مول هادي يعني لو يجي لك قيم لو <سؤال> يعني لو يجي يعني لك روايه ما تقبلها اللغه العربيه هم يردها قام الاستاذ ما هن باقي ما هو وارد يعني هذا خلاف المفرض ما هو وارد ان يجوا يسووا كذا لكن احنا بنقول لو لو ولا ما هو الوارد هذا معلوم تهازي اللي قريناها قال احنا بنقرا تفسير للايات القرانيه من اول مجموعه القاسم لماذا لحيب ما قرينا واحدة تستدم مع الغالة العربية ولا تستدم مع فهمنا ولا واحدة نقول ما بلاه هو خبر الله ما بهمه من يعني جوه من العين ترجم لنا كلامه اندي بشي كده يعني جوه من العين يجي لنا كلامه اندي ما بلاه هو درابه وما بلاه نركله انه قال هذا ما بشي كدا. قال الله قرآنا عربيا غير بيعوجه اذلفصلناه بينناه انزلناه كلها وشي لي ابنا يسرنا القران للذكر قال قال في تفسير قال لا لحظة. لحظة. هاده مسألة لو فرضنا انه غلط فيها او غلطنا في تفسيرها او غلط ما, ما يقتني عليها الشيء سواء هذا ما هي مسألة سواء اشتيه هذا ما هي مسألة لو فرضنا انه غلط فيها و... وخرج من الطريق فيها ما هو لازم منها الشيء جاوه كرسي من قنبسه الله هو جاوه سحبه من اي مسألة لما هو لازم وراها تقليل ولا تكفير ولا تفسير ولا خروج من الدين ولا انحراف وان اذا قلت لك هذا قد يردوا بيقولوا بيقولو كيف تقولوا اهلا البيت الكتاب والمبينين ورجعوا منهم ما بالرغم الله فات التفسير من اول الكتاب لما اخر هلا في قلنا ما به آية تشكل عليك او يتسبب المبتنون بإدخالك بسبب هذه الضلال اللي قد وضحوا مكررة في كل كتبان اوه تفاصيل من هضاعة اللي معد أخروا ناهي اشتري تفسير احسير العيان وتفسير علي بن محمد بن صلاح ناهي ناهي ناهي تفسير غرايقه موجودة ها تفسير قلله هو الموجودة مجد. اما هتسير. تفسير المقاس من العيان و علي محمد موجود. بن صلاح ما ادري اللي قال قالنا من اعظم التفاصيل ادرك هذي ما هم يزدين المجيزة ايه مقنة مأخذ من لذلك الشعب ولا له الحمد لله كان كان مش مهو بدونك عندك قطعه بينه وبينه هاي البيت مدري كم علاقه كدو وقت متاخر المفروض يشيلهم من هالبيت جههم مع ابن ابي والحسن والحسين ودي في عصر مو رجع بعدهم ما في عصر مو رجع بعدهم ما دي في عصرهم والله ما, ما جاوب ما هو لجلنا هندسه منهم ولا بس ولا باس ودل منهم بها من استدل على منهاجها فكشف لهم منها عن أنوار النور وبين لهم منها من تبس على غيرهم من الأمور فظهر لمن هداه الله بهم منها مكتومها وأسفر بعون الله لمن طلب علمها معلومها عاد اشتيت ياك التبيزدي بجا وهر سواء ان باسطه على البيت وتفسيره مردهم لله أ... أ... أ... جبال مشبه ما ب... ب... لا اسبر الله لمن طلب علمها معلومها فزكنت اليها الانفذ ونطق بها البكم الخرس كل هذا ما اشتي امور تأجيليا تأجيليا قالها المهمدي ما تعلمه ما قصدني هالمره ما حد يقدر شو قال هالبكم الخرس نطقوا قالوا بها ناطقين وانا بها ساعتين صوتي عن الناس بله ما كان نعم لكنه عن الناس كل واحد لكن هي عنهم دي ما كانوا عارفين كيف يقولوا علموهم كيف يقولوا ما عدم معرفتهم كيف ينطقوا تشبيهها لهم بالبكم والصم فادلو ديانا تقينوا نتقوتها صادقين وحيوا وحيوا بره بمن الله من كل هلك من ك... الله حي <تصفيق> حيو حيو من, الحيا. حيو. حيو من الحياه من حيو حيو حيو, حيو. حيو. اصلا اصلا اصلا حيو حيو حيو خلاص ما حياول حياله و... وتحركوا حياة حياة من حياة حياة حياة من حياة بحياتها من بعد خمود وخفوت ومجوب نورها في الناس وخرجوا بضيائها من الظلمات والالتباس كما قال سبحانه أو من كان ميتا فانفاهيناه وجعلنا به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منا كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وفيما بين الله سبحانه من اياته لمن امن به تبارك ودعانا قد بينا لكم اياتي ان ما هي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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فجعله روحا محيا لمن قبله ونورا مضيئا لمن تأمله وقاله من تأمله عاما ولا أيوة فجاء أمرادهنا لأكملها على المجازات لن يسبر بيها الكلام دي هنا فنحمد الله على ما جعل فيه لأهله من الحياة ووهب لهم به من الفوز والنجاة وقضى من ليس ببر ولا تقي من كل ظل لانتائه شقي بجهله وظلاله واحتياره وقلة علمه بكتاب الله وأسراره وعندما اقتصر عليه من نظره ونقص فكره وتحيره ولدركه علم ما خفي عليه من اياتي عندما جعله الله معينا للعلم خفياده مما ينتجي ضصطفى واستوفي مما ينتجي ضصطفى يعني الله وجعل له المنزله عنده الزلفى كتاب الله تناقضا واختلافا درذان ذاذي بقلوبه صح يقولوا كله نفهمها على ما ورد الله وده ليش اظل متيتفذ مثلها اكثر وكلهم مره كما جاء كما جاء هنا بيشتمل يشتي يحمز عليهم قلنا <تصفيق> ما في شك اذا الامه با تنقذ نفسها سواء قال يقول تعالوا صرنا احنا دا التكسير القران عندنا كلا لا, لا, لا. التكسير القران دي مع عيبه اذا قد بالفرو قلنا القران بذاته قالنا الدايل اللي ما نتامل ان حد دي حاجه ترجع لا اذا انت بتتامل بالغه العربيه كامل انت في حاجه واذا قال الله سبحانه وتعالى قال ما قال فاما الذين في قلوبهم زيغوا فاستبقوا ما جاء بها مني من الذين ينسوا قال يا ايه ناون ها لو <تصفيق> وأنه إنما اعتسف القول فيه اعتسافاً فقاده جهله بالكتاب إلى جهل رب الأرباب لأن من جهل صنع الله للكتاب في آية واحدة من آياته كمن جهل صنع الله في أرضه وسماواته لا فرق بين ذلك في حكمه في حكمة ولا حكم وواحد, وواحد ذلك كله في الخطيئة والجرم وواحد ذلك كله في الخطيئة والجرم فمن جهل ان كلما سمع من ايه كتابي فضحي الله وتنزيله وان كل عاد منه فلا يحتملها ولا يحكمها الا حكمه الله وتفسيله فهو بكتاب الله من الجاهلين فمن جهل ان كلما سمع من ايه كتابي واللي جاهلها الناهي من كتاب الله ما ترفيع الكلام ما شاء الله ها مهم عند الامه كلها من الذي ينقر القران كله صلوا يعني كان ما هني ما سمعان محسوله انا جاي دعنا كله ما سمعت ايه ولا اعتن بها ولا الله كل ايه من القران ما ما ولا احكام لها الا على البناء على حكمه الله ودبنا ان الله حكيم وان كلامه لا يتناقض ولا يتعارض بنحكم بالقران سواء وما بنينا على هذا ما بناه احنا سواء هذا ما مع حكمه الله وتفسيره يا حمزة أعوذ كتاب الله من الجاهلين وعن حكمة الله من الظالم بل هو بالله في جهله ذلك إن جهله من الكافرين ولأكثر نعم الله عليه فمن غير الشاكرين والحمد لله لا شريك له رب العالمين ونعوذ بالله في كتابه من عماية العمين ونسأله أن يجعل ما لهداه فيه من المتبعين وبما نزل فيه من حكمته ورحمته من المنتبعين هذا بيأكد على الحكمة لأنه إذا الله حكيم ما هو سابر النقوة لهاش تتصادم ولا تتعارض ولا تخالف الحكمة وفيما أمر به من اتباعه في الإنصاد له واستماعه ما يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم اتبع ما أوقي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وفي ذلك أيضا ما يقول لرسوله صلى الله عليه وعلى آله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعه والذين لا يعلمون وفي الإنصات والاستماع ما يقول سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا